ايها الاحبته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقينا مره اخرى على مائدة سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله وعلام نبوته صلى الله عليه وعلى اله وسلم من خلال كتاب الشفاء للامام القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية اوتيها وأعظم دليل أوتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وهو القرآن يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيدون بالمعجزات الله سبحانه وتعالى يجعل بين يديهم آيات ومعجزات ودلائل تدل على صدقهم تدل على أنهم مرسلون من عند الله سبحانه وتعالى وفعل نفس الشيء بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيده بمعجزات مختلفة ودلائل كثيرة وأهم هذه الآيات والدلائل والمعجزات القرآن الكريم في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد اعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر أي كل نبي يعطي الله عز وجل من الآيات ما هو في حاجة إليه ليؤمن الناس به وإنما كان الذي اوتيته وحيا اوحى الله إلي اوحى الله أي أوحاه الله إلي أوحى الله إلي, أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وإنما كان الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يعني الآية الباقية الآية الدائمة الآية المستمرة فارجو ان أكون اكثرهم تابعا يوم القيامة يعني ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر الانبياء اتباعا بسبب ماذا بسبب خلود المعجزه وبقائها لان المعجزه تكون دليلا امام اهل التوحيد فيؤمنون فاذا ذهب النبي ذهبت المعجزه فيقل اهل الايمان ويعود الناس الى الفطره فيحتاجون الى رسول جديد بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل بين يديه آية لا تموت بموت الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي آية خالدة خلود الدهر خالدة إلى يوم القيامه وهي القرآن فكلما جاء رجل أو يمرأة أو قوم أو أقوام أو جيل أو أجيال إلا والقرآن الكريم بين يديه يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى استمرارها على صدق النبوة وعلى استمرار هذه النبوة وأنهم ملزمون ومدعوون لاتباعه صلى الله عليه وسلم والاخذ من هذا الوحي هذا هو سبب الأكثرية فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا لانهم لأن الناس يجدون أمامهم دليلا يجدون أمامه آية في كل زمان ومكان وبالتالي لا يقبل منهم عذر لا يقبل منهم عذر أن يقول ما جاءنا من بشيرين ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير فقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه النور ومعه الكتاب ومعه الشفاء لما في الصدور اذا فمن لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم راى ايته ورأى دليله الذي هو القران يقول قد عيد معلقا على هذا الحديث يقول معنى هذا عند المحققين بقاء معجزته ما بقيت الدنيا معنى هذا بقاء معجزاته ما بقيت الدنيا وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين سائر معجزات الأنبياء ذهبت وضمحلت عصا موسى شفاء الأكمه والابرس بالنسبة لعيسى ناقة صالح إلى غير ذلك من الآيات المادية ذهبت ولم يشاهدها إلا الحاضر لها آيات الأنبياء ودلائلهم لم يشاهدها إلا الحاضر في زمانها في زمن وقوعها، بينما هذه الآية القرآن الكريم آية خالدة يراها الحاضر حاضر ويراها الغائب بين الفينة والاخرى ومعجزات القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة يعني نقف عليها عيانا لا خبرا عندما نتحدث عن المعجزات نتحدث عن ناقض صالح نتحدث عن كذا وكذا وكذا شكت ماذا؟ هذا خبر ولكن عندما تتحدث عن القرآن وهو بين يديك عيان يعني معاينة تشاهدها كما شاهدها أبو بكر وشاهدها عمر تشاهدها أنت في آخر الزمان وفي آخر الدنيا في آخر الزمان تشاهد هذه المعجزة ومعجزات القرآن عيانا لا خبرا إلى يوم القيامة قال وفيه كلام يطول قال إذا بغينا نتكلم في هذا الموضوع هذا الموضوع ما يحتاج فقط إلى حلقة أو حلقتين أو درس ودرسين ولكن الكلام فيه يطول هذا ما نخبته ما نخبته بمعنى اخترته من الانتخاب نخب الشئ وانتخبه يعني أخذ نخبته وخلاصته هذا ما نخبته وقد بسطنا القول فيه وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات يعني سيعود إلى هذه الآية عندما يتحدث عن المعجز بصفتها معجزةً بصفة القرآن الكريم آية هو سيتحدث عنها في باب المعجزات هنا تحدث تحدث عنها في باب التمايز بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء السابقين في باب التمايز بمعنى الشيء الذي فاضل به الرسول صلى الله عليه وسلم غيرهم الأنبياء من بين ذلك الآية القرآنية. وعندما يتحدث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم وسيذكر المعجزات الماديه والمعنويه سيختمها بالقران الكريم وسيجعله اخرها لانها التي ستبقى وستستمر يعني يقول آخر باب المعجزات يعني سيؤخر الحديث عن القرآن الى اخر الباب ليذكر المعجزات التي كانت للرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت كتكليم الحصى في يده صلى الله عليه وسلم ك الغمامة التي أضلته صلى الله عليه وسلم حنين الجدع حنين النقع حنين الضبي يعني تكليم, تكليم الضب الضب الذي كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وشهد له بالتوحيد إلى غير ذلك من المعجزات سيذكرها قاد عيض رحمه الله تعالى في باب المعجزات وهو الباب الذي يلي هذا وسيجعله آخرها وليس, آآ آآ وليس آخرها أو أخيرها وليس آخرها القرآن الكريم الذي سيبقى مدى الدهر وعن علي رضي الله تعالى عنه يقول يعني هذا كلام علي رضي الله تعالى كل نبي أعطي سبعة نجباء ووزراء رفقاء من أمته وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نجيبا منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار كلام الكلام سيدنا علي يقول الأنبياء يؤيدهم الله عز وجل بالأنصار وهذا الأنصار يسمون النجباء ويسمون النقباء ويسمون الحواريين إلى غير ذلك من التي جاءت في القرآن الكريم 12 عشر نقيبا يعني الحواريين وإذا وحيت إلى الحواريين إلى غير ذلك يعني أنصاره العشر المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه هم نقباء النبي صلى الله عليه وسلم هم حواريو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بشرهم ولذلك بشرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنه صبروا لما كان الناس ما يستطيعون الصبر وجاعوا لما كان الناس لا يستطيعون الجوع ويعني يعني كانوا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس ما يستطيعون ان يقولوا نحن مع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال فلان في الجنه وفلان في الجنة وفلان في الجنه حتى عدا منهم جماعة رضي الله تعالى عنهم وارضاه وصحابه ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة على الإطلاق محمد رسول الله ويأتي في المرتبة الثانية صحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هي لبعضنا فصل الصحابة هابو بكر عمر العشرة المبشرة بالجنة بعد العشرة المبشرة بالجنة أثناء في العشر المباشرين بالجنة يأتي أصحاب بدرين بعد أصحاب بدرين يأتي أصحاب وحدين بعد أصحاب حدين يأتي أصحاب الحديبية بعد أصحاب الحديبية يأتي أصحاب الفتح أي الذين جاءوا بعد الفتح والله سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم لا يتسوي منكم من الفقى من قبل الفتح وقاتل أي مع من قاتل بعد الفتح من قاتل قبل الفتح وجاهد قبل الفتح وناصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح ليس كما تاخر اسلامه وتأخرت نصرته وتأخرت يعني دعمه للنبي صلى الله عليه وسلم ما بعد ما بعد الفتح فهذا تفاضل بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم جميعا يشملهم اسم الصحبه اي كلهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي يشملهم اسم التعديل التعديل الذي عدلهم ضوء الزوجله والتزكيه التي زكاهم الله عز وجل بها في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ارضى عليهم الله سبحانه وسلم ورضوا عن الله سبحانه وسعى أيضا يشملهم تزكياء لوالدة في سوره الفتح محمد رسول الله والذين معه اي كلهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الصفات الوارده في ذلك في ذلك الباب فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزكون يعني زكاهم الله سبحانه وتعالى زكاهم الله سبحانه وتعالى شكون واحد اللي غيزكيهم شكون اللي غيزكيهم واحد اخر الله باقي الرواة رواة الحديث رواة القران رواة العلوم كلها يعني نبحث فيهم فنقول هل هو معدل أو مجرح ماذا قال في العلماء ماذا قال في أهل الجرح والتعديل يعني نتكلم حتى ناخذ هذا العلم عن لأن العلماء يقولون محمد بن سيرين وغيره يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم هذا العلم القرآن والسنة دين فانظروا عن تاخذون دينكم يعني لا تاخذوا عن أي واحد تتعرفوا دينته وأخلاقه ومكانته وعلمه وورعه وتقوه وحفظه وضبطه وأعدالته إلى خيره بينما الصحابته إذا جاء شيء عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين كما يقول الإمام مالك والإمام حنيف والإمام الشافعي والإمام إحمد يقولون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرحم والساعة وما جاء عن صحابه رسول الله فعلى الرأس والعين وما جاءنا عن غيرنا فهم رجال ونحن رجال بمعنى يمكن مناقشتهم يمكن يمكن مناقشة غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المقابل إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق كما يقول العلماء إذا استشي واحد كينفع أبي هريرة ولكي يتعنف أبي بكرين ولف عمر ولف في, في الصحابة أي واحد من الصحابة فعلم أنه زنديق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه نفقوط نفقوط نفقوط نفقوط ذاك الشي اللي عندك كله في الدنيا ما غاديش توصل مد ديال سيدنا أبو بكر في زمان الحاجة مد ديال سيدنا أبو بكر سيدنا عمر في زمان الحاجة مد ما هو زمان الحاجة؟ بداية الإسلام بداية الهجرة بداية الدخول في دين الله عز وجل والعرب كلها رمت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوس واحدة هو وأصحابه هنا ستكون قيمة سبقت ديرهم ألف ديرهمين سبقت ديرهم عشرة آلاف ديرهمين لماذا؟ لأنه وقع في موقعه وفي المكان المناسب عند الحاجة وسد حاجة من الحاجة اذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إمام مالك رحمه الله تعالى عليه من انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه آية يعني يغض الكفار ليغيظ بهم الكفار لأن الصحابة مثلهم الله سبحانه وتعالى بالشجرة قوية الجذور المتماسكة الأغصان تعجب زارعها يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار مثلهم في الانجيلي كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ معنى استغلظه يعني اصبغت اصابعه اغصانه غليظه قويه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعني على عروقه يعجب الزرع هذا اللي زرعو كيعجبو ياك كي الى زرعتي شي حاجه وبدات كطلع. مش لا يعجب الزرع كل الزارع على من من الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي زرعه هو اللي تعهدها به بالرعايه والتربيه والتزكيه حتى ولو في هذا في المستوى يعجب الزرع ليغضب بهم الكفار فغاض بهم فعلا الكفار الكفار الذي غاضهم من صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الذين تبعوه أو تبعوه يتفانون في محبته ويتفانون في الدفاع عنه ويستميتون في حماية حوزته وهذا الشي اللي يجعل القريش باش تقبل الصرح للحديبية جاء واحد منهم باش يشوف هذه الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشافهم نفسهم يطد النبي صلى الله عليه وسلم ويتطاير الماء من يديه هم هم يتزاحمون على يتقاتلون على هذا الماء على هذا ديال الماء ويمسحون به وجوههم ويدلك ويدلكون به أجسادهم تبروكان تبركان بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ذلك الـ الـ الـ الوفد وقال للقريش قد رأيت قد دخلت على فارس على ملك فارس وعلى ملك الروم وعلى ملك الحبشة فما رأيت أحدا يحبه أحد كما يحب محمد أصحاب محمد محمد عمرش شيء واحد شيء ملك شيء سلطان شيء أمير كي يحب أصحابه كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كي الرسول صلى الله عليه وسلم والله إن هؤلاء لن يسلموه لكم حتى يفنوا ولن يفنوا حتى يقتل كل, و... كل واحد منهم واحدا منكم فإذا قتل منكم مثل عددهم فنيتم هم الفورب عامية وما كان... ما كان ينشر فورب عامية في مكة بمعنى كل واحد من الصحابة غي... يعني يتفانى في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي واحد من قريش وهكذا الثاني والثالث قال فإذا قتل منكم عددهم فنيتهم يعني مشيتهم فناء اذا ماذا نفعل قال ارى ان نصالحه فكان السبب في المصالحه هو التحام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته التحام جماعة الصحابة, جماعه الصحابه رضي الله تعالى فيما فيما بينه فراوا ان هؤلاء يعني سلسله متماسكه سلسله لا يمكن اختراقها ابدا فقبلوا فقبلوا الصلح ليغيظ بهم الكفار ليغيظ به الكفار لأن الكفار يتمنون أن ينفرد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القضاء عليه والله سبحانه وتعالى أيده بالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدك الله عز وجل بيش وبالمؤمنين وألف بينهم جعلهم أمة واحدة جعلهم قلب واحد وأيدك بهم فكانت نصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم تغيظوا الكفار يشتشي واحد كي تتكلم فيهم اصابه هذه الايه بمعنى انه اصابته بهذا الوصف وصفه وصف الكفر والعياذ بالله وصفه يعرض بهم الكفار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامة الايمان حب الانصار ومن علامة النفاق بغض الانصار كتحب الانصار يعني كتحبات كل انصار النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه كتبغض الانصار اذا كتبغض اصلا هذه الرساله وكذب أن هذه الناس ليدعموها ووقفوا معها والله سبحانه وتعالى يقول آَوَوْهُ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أولئك هم الْمُفْلِحُونَ هذا هو الوسام الفلاح آووه وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه أولئك هم والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم هنا أو المفلحون هناك يعني وسطهم بالفلاح في سورة العرف وفي سورة الحشر في سورة العرف وفي سورة الحشر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لماذا لأنهم صبروا وتحملوا في وقت وقت يعني لا يستطيع الناس أن يقدموا على هذا النوع من التضحية وعلى هذا النوع من المغامرة ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في إشهان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لنبوته وابتعته برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن اختار القلب الأول القلب الذي سيتنزل عليه الوحي اختار أيضا القلوب التي ستكون معه القلوب التي ستجتمع معه لأن إذا كانت تآلف في القلوب يكون في في الأجساد وفي التعامل وفي المعاملات وفي السياسة وفي التربية وفي غير ذلك من الأمور ولكن إذا كان الاختلاف في القلوب أتر ذلك الاختلاف في كل شيء يكون الاختلاف في التوجيه ويكون الاختلاف في السياسة ويكون الاختلاف في التعامل ويكون الاختلاف في الكلام يكون اختلاف في جميع مناحي الحياة إذا أمراء الأبدان هم القلوب فإذا استقامت هذه القلوب استقامت الأبدان وإذا عوجت عوجت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وين في الجسد مضغاه إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فنظر الله عز وجل إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه فجعلهم وزراء نبيه فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم يقول من مسعود يعرفوا لهم فضلهم واقتدوا بأخلاقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم يعني لجك شيء حاجة عن صحابة عن رسوله عد عليه بيج عد عليه بالنواجد فهم كانوا على الهدى المستقيم ولا غروا في ذلك لأنهم طربية النبي صلى الله عليه وسلم تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حبس عن مكة الفيل وصلت عليها رسوله والمؤمنين وإنها لا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار أيضا هذا الحديث يحدث في نبي صلى الله عليه وسلم عن به كذلك عن, عن الأنبياء السابقين وعن الناس كلهم وهو أن الله سبحانه وتعالى أحل له ما حرم على غيره ساعة من نهار وذكرنا نبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ذلك حادثة الفيل أو واقعة الفيل إن الله حبس عن مكة الفيل وأحلها لي ساعة من نهار معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حمى حرماته ودافع عن حرماته ومن يريد فيه بإلحاذ بظلم نذقه من عذاب أليم هذه الحرمات حرمات مكة حمىها الله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمينا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي الشرع إليه إلى بيت الله الحرام رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع مع أن مكه ما فيها ما فيها مزارع ما فيها بساتين ولكن تجباء إليه تمرات وكل شيء رزقا من التجبى. الجباية كتجي من الشرق من الغرب تجبى إليه تمرات كل شيء رزقا من لدنا إذن آمنهم من طعمهم من جوع وآمنهم من خوف لأن جعل لهم حرما آمنا آمنهم من خوف أولم, يرى الأ... أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه تمرات كل شيء رزقا من لدنة. لا أي في آخر سورة الروم في آخر ل... اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم اولم يروا ان جعلنا حرمنا امنا ويتخطف الناس من حولهم بمعنى الناس يتخطفون في اليمن يتخطفون في الشام يتخطفون في نجد يتخطفون في يعني في من حولهم الجزيره العربيه كلها مستعمره في ذلك الزمان الا مكه اليمن استعمرت الحبشه بقيادة ابراها صاحب الفيل الشرق يعني الخالج وما حوله استعمرته فارس الشام استعمرتها الروم البيزنطيه دولة البيزنطيه ما الذي بقي لم يستعمر مكة الحرام الآمن ما الذي منعه من أن يستعمر الله وحتى الاستعمار الجديد والاستعمار المعاصر لم يصل إلى هذه البقاء قسموا فلسطين الشام العراق اليمن، ولكنهم لم يصلوا إلى هذا الحرم منعهم الله عز وجل من ذلك لم يروا يروننا جعلنا حرم آمنا ويتخطف الناس من حولهم إذن هذه ميزه كبرى بالنسبه لهذا المكان لهذه الموقع ولمن فيها ولكن, ولكن صلت الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى أحل له فيها القتال أحل له فيها الهجوم على أصحابها أخذ على رقابهم وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من رقابهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطني مكة من بعد أن أطفحكم عليهم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فاتحا ولم يأتي مخربا ولا هادما لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصلحا ولم يأتي مفسدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ربانيا ولم يكن صنميا هذا كجبش يخرب الكعبة باش الناس مش يقول الكعبة دي يلو في اليمن هو وبغي يحرف يزيد في التحريف النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء المنجل إنقاذ البيت من الشرك لإعادة هيبة التوحيد إلى بيت الله الحرام بعد أن أحاطت بها 360 صنان صنان مختلف أحاطت بالكعبة فقيد الله عز وجل لها رسوله صلى الله عليه وسلم من نجل أن يردها لاعتبارها وأن يرد لها حرمتها وأن تكون مكة موحدة كما أنشئت موحدة لأنها أنشئت موحدة وطهرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام موحدة وأعادها النبي صلى الله عليه وسلم موحدة يعني هذا هو السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أحل له ما حرم ليس ليهدم ليس ليخرب أحل له من أجل التنقية والتطهير إعادة التطهير أنطهيرا قل الله عز وجل لإبراهيم أنطهيرا بيت يلد الطائفين والعاكبين نورك السجود فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد هذا التطهير وواعاد هذه العملية فأحل الله عز وجل له مكة ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كما كانت إلى القيامة ولن تحل لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حتمية أحلها الله للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كما كانت بمعنى بسناش واحد آخر فيقول لك وحيلت لي أنا أيضا ساعة وحلت لي انا ايضا ساعه فكل واحد غادي يأخذ واحد الساعه لا هذه ساعه خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي من مناقبه وفضائله وآياته ومعجزاته صلى الله عليه وعلى وسلم ثم عادت حرمتها كما كانت عادت حرمتها كما كانت الى يوم القيامه هذا الفتح فتح مكه كان في السنه الثامنه للهجره اي هذا اليوم الذي صلف الله عز وجل فيه رسوله والمؤمنين على, على مكة كان في السنة الثامنة للهجرة أي بعد سنتين من صلح الحديبية صلح الحديبية كان في السنة السادسة في ذنقعد السنة السادسة للهجرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة إلى جل العمرة فإذا بقريش تمنعه وتقول له لا يمكن أن تدخلها علينا عنوه لا يمكن أن تدخل حتى لا تقول العرب إن محمد دخل عليكم عنوه يعني على رغم أنوفكم ولكن ارجع وعد اليها في العام القابل ونحن نخرج من مكه ثلاثه ايام بلياليها وانت تطوف وتسعه تخرج وتعود باصحابك من هذا الشرط الشرط الثاني لنا شروط في هذا الصلح الشرط الثاني ان من خرج منا اليك ترده الينا ومن خرج منكم إلينا لا نرد عليكم يعني بقي كيتكلم بمنطق آه القوى بمنطق القوى آه كي يقولوا إذا كنت مفاوضا قويا تكون منتصرا تكون منتصرا لأن الجانب الضعيف هو الذي سيقدم تنازلات هو الذي سيقدم تنازل بعد تنازل بعد تنازل إذا كنت مفاوضا قويا فأنت منتصر ولست ولسه مصطالح أو مصالح أو مفاوي على كل النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المسألة مع ما فيها من مضاد الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نقبل الدنية في ديننا وقد أعزنا الله عز وجل بالإسلام كيف نقبل لهم هذه يعني من جاء إلينا نرحب به وقد أنقذه الله من براثن الكفر ومن ذهب إليهم نرده ونفعل به لانه خرج من, من صفوفنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اما من جاء منهم إلينا ورددناه عليهم فسيجعل الله له فراجا ومخراجا ومن ذهب منا إليهم لا رده الله علينا يعني اللي خرج من الإسلام وردد عن دين الله عز وجل الله هنا ما عندنا من دير به قبلوا على مضض ايضا دخلت واحد القبيلة قبيله خزاعه في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلت قبيله بنو بكر في حلف قريش لان الله عز وجل اذا اراد امرا هيئه له اسبابه فتقاتلت بعد عامين تقاتلت القبيلتان مش تقاتلت القبيلتان قبيله بنو بكر هجمت على قبيله خزاعه ليلا غدرا وقتلوا فيهم ازيز من عشرين واحدا على مأين على يعني وعلى المكان نزلوا فيه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرونه قالوا نحن ندخلنا في الحير في ذلك وهاد الناس هاجمونا وقتلنا وفعلوا بينا إلى اخره وقريش هي التي أمدتهم بالسلاح وقريش هي التي ساعدتهم وهي التي دفعتهم إلى هذا إلى هذا الاقتسال فخل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه السحابة قن النبي صلى الله عليه وسلم يجر تيابه في في المسجد جرو تيابه ويقول لا نصرت إلا منصركم يا بني كعب لا نصرت يعني لا ينصرني إلا منصرتكم إن هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب يعني السحابة تستهل بنصره بمعنى تدعو الله عز وجل أن ينصره فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فسح مكة فدخلها صلى الله عليه, عليه وسلم بعد أن القيل قبله على أبي سفيان الذي هو زعيمها وأعلن إسلامهم وفرق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جماعة تدخل من أسفل مكة بقيادة خليل بن الوليد وجماعة تدخل من أعلى مكة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالتي دخلت في أسفل مكة لقيت نوعا من المقاومة فقتل بعض الأفراد والتي دخلت من مكة لم تجد مقاومة تذكر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً ان راسه شاكرا لله عز وجل تاليا لصورة الفتح يقرا صورة الفتح على ظهر قتىه صلى الله عليه وعلي, وعلى وسلم لأن الله عز وجل أنزل عليه صورة الفتح وهو عائد إلى المدينة سر حزيبية لتبقى للسرح ارجع من اللي رجع عليه صورة الفتح وصورة الفتح أيدت ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الصحابة رضي الله عنه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فحم قريبا ومغانب كثيرة يأخذونها فذلت هذه الآية التي نزلت في صورة الفتح على أن الله عز وجل راضي صنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه وعده بالفتح ووعده بالمغاني الكثيرة من يزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم اين عمر كيقلب على سيدنا عمر قالوا يا رسول الله را. داز هنا سيدنا عمر كان النبي صلى الله وسلم يقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله المرات صلى الله عليه وسلم كي النبي صلى هذا على عمر رسول الله ينزل الوحي وإذا كان ينزل الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانه في شغل شاغل سين عمرو ملي نادى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أميرات مجاوش قلق ذبيق قل ربما غضب علي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنني قلت له كأي سواك يا لبارح لأن لبارح قال لي لماذا نأخد الدنيا تفزين لماذا إحنا ما نجمع اليوم وأنتن منهم النبي صلى يا رسول الله زعني فإني فإن فإن الله سبحانه وتعالى أمرني ولا أعصيه الله سبحانه وتعالى أمرني ولا أعصيه عليهم عندئذين أن الأمر وحي وليس وليس اجتهاد قال ربما غضب علي الرسول فحرك نقته وزاد لقدان واحد شوية من, من الوحي قال نبي صلى الله أين ابن الخطاب أين عمر قالوا يا رسول الله وداب. قال نبي علي به فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمر لقد نزلت علي آنفا صورة هي أحب إلي من حمر النعم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أسألها آنفا آنفا يعني قبل الملكة تقول لي يا رسول الله ركت شي حاجة أخرى ركت نزع عليه واحدة سورة هي أحب إلي من حمر النعم إنا فتحنا لك فتحنا مبينا إلى آخر إلى آخر السورة لماذا كانت أحب إليه من حمر النعم لأنها أيدته وفقته وزكته صلى الله عليه وسلم وزكت صنعه ووعدته بالنصر وزكت صنع أصحابه و يعني كثير من الكلام لك تقرأ صورة لفتح القضية إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما أتأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكنة في قلوب المؤمنين عادل معك ليزداد إيمان إلى آخر الصورة قرأت كلها الصورة كلها, يش كلها دلالات على رضا الله سبحانه وتعالى على هذا الصنع رجع النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وهو يقراها يعني كان يقراها وهو راجع الى المدينه وكان يقرا وهو داخل الى الى حتى قال جابر رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها بصوت مرتفع مد يعني فيه في المد كي يطول فيها قال لولا ان تجتمعوا علي لحكيت لكم قراءه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإمام البخاري في في كتاب التفسير من صحيحه عند الحديث عن هذه هذه السورة سورة،, سورة الفتح يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأوها يستذكر وعد الله سبحانه وتعالى ويستذكر نصر الله سبحانه وتعالى الذي وعده إياه وهو متأطئون رأسه حتى كادت تمس رحيلتها جبهة نبي صلى الله عليه وسلم كادت أن تمس الرحيلة نبي صلى الله عليه وسلم من الانتصر ماذا بحلكة احنا كنت نديره بحلكة ايك اش كنت هذه لا فيكتورة واخر لي هذا في نبي صلى الله عليه وسلم حنا رأسه وقرأ سورة الفتح صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاضعا لله معترفا لله لأن النصر من عندي من عند الله لأن النصر من عندي من عندي الله سبحانه وسعلا فيجب أن تذكرك نعمة النصر بالله لا أن تنسيك الله سبحانه وتعالى ناس كي يكون مثلا في موقف الدفع كي يقول الله أكبر ياك الله اكبر يعني كي كي, كي يذكر الله عز وجل ولكن ملي يكون في موقف الانتصار كتسمع شي كلام اخر يعني الله سبحانه وتعالى بداو يهضروا اه يهضروا في الحقائب ويهضروا كذا ويهضروا في كذا وشكون دغيا وش تولا كذا حافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى في حالي علاش في حال الانتصار وفي حال الضعف وفي حال الهزام اذكر الله عز وجل في جميع أحوالك ليكون معك ليكون معك نعم ولحظوا معي هذه العباره وهي اللي باش الله الحديث عن فسح مكه قولوا تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم بما ان الانتصار هنا ليس الانتصار بالسيف وقطع الرقاب الانتصار هنا هو هو الهيبه هيبه الاسلام دخلت الى الى مكه من بعد ان اظهركم عليهم هيبة المسلمين الذين جاءوا بعشرة آلاف دخلت إلى مكة فما يستطيع المشركين أن يقاتلوا فكف أيديكم وكف أيديهم فلم تسفكوا دماءهم ولم يسفكوا دماءهم. معنى هذا أن هذا الحرم الذي أحله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهر لم تسفك فيه الدماء لم تسفك فيه الدماء وإنما انتشرت فيه هيبة الإسلام وهيبة المسلمين نبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون اني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال إذا هبوا فأنتم اجد لكم ما اقول لكم الا كما كما قال اخي يوسف لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيبين لنا بان الاسلام وهذه هذه الرساله خصنا خصنا نبينها لمشرب مسلمين نقول لهم إن الإسلام إذا ساد ساد السلام وإن الإيمان إذا ساد ساد الأمان فليس المسلمون وليس المؤمنون هم الذين يقتلون هم الذين يرهبون هم الذين يشردون هم الذين يخربون الديار إذا ساد السلام ساد الإسلام ساد السلام أي وهم الذين يدخلوا في السلم كافة وإذا ساد الإيمان سائد الامان إذا كان الناس آمنين إذا كان الناس مؤمنين كانوا آمنين ومن كان معهم كان آمنا لأن الذي يمنعهم من البطش به أو من, من ظلمه هو إيمانهم لأن عندهم رقباؤهم في قلوبهم الرقيب الذي يمنعهم من الاعتداء على غيره هو إيمانه الرقيب الذي يقول له لا تسفك هذا الدم المحرم سواء كان مؤمنا او غير مؤمن إن لم يكن أخاك في الإسلام كان اخا لك في الإنسانية لا تسفك دماءه بغير حق بل الله عز وجل أمرنا في القرآن الكريم أن نضمن لهم أمنهم أن نضمن لغير المسلمين أمنهم إذا كانوا في بلادنا إذا كانوا نحن أقوياء وكانوا هم ضعفاء أن نضمن لهم أمنهم وإن احد من المشركين السجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منا ثم قتله والأدخله السجن ثم أبلغه ما منا بمعنى كن بجانبه حتى يصل إلى بر الأمان احتموا بقصه يعني تقال في التاريخ أن أن الخوارج كتعرفوا الخوارج واحد طائفة من تنسب للمسلمين ولكنها تفعل بالمسلمين ما لا ما لا يفعل به غيرهم يعني يقتلون من كان يخالفهم في منهجهم في تشددهم في في في في, في انحرافهم فجاءوا جمع من المسلمين معهم واحد العالم جاوا ديدوزوا في هذا الطريق اللي فاش هذوك هذوك الخوارج فقالوا للشيخ يا شيخ ماذا نفعل وهؤلاء يتربصون بنا قال لهم لا تخافوا انا نفكم انتما وتهضروا انا أنا نتكلم فلما وصلوهم قالوا لمن أنتم؟ قال لهم ذلك الشيخ نحن مشركون قال لهم في شيء بس ما يلا يالله ادخلوهم الخيمة وأطعموهم قال لهم اسمعوا كلام الله فأسمعوهم كلام الله ثم أبلغوهم ما منهم يعني مشوا عن الطريق تدوزهم قال لهم الله عاونكم سير الله عاونكم لو قال لهم نحن مسلمون لقتلوهم واحداً تلو الاخر لأنهم يخالفونهم في المنهج قال لهم نحن مشركون فأطعموهم وأمنوهم وأسمعهم القرآن إذا ما كيت بقر القرآن وين من المشتتين الصجار كفاجروا حتى ما يسمع رمضاء وما بدوه ما أمنه كيت القرآن ولكن ما كيت بقر القرآن في الآخرين إنما المؤمنين إخوة آه ما كي يشاد شيء هذول انحراف الفكر الانحراف المنهج الانحراف وربما هذا النوع من من من من الفكر بين الفينة والأخرى يعني يبدي عنقه ويظهر عنقه ولكن لا ينبغي للأمة أن هذا النوع من الفكر المنحرف الذي يقتل المسلمين ويستحل دماءهم في الوقت الذي يعاهد فيه المشركين ويعطيهم الأمن طبعا المسلم يعطي الأمن للجميع فلا ينبغي أن يسود هذا الفكر ولا ينبغي أن نفتح له قلوبنا ولا قلوب أبنائنا ولا قلوب مجتمعاتنا لأن المسلم مسالمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه والمؤمن من أمين الناس بوائقه والمهاجر من هجر منها الله عنه نكتفي بهذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والهداية والسداد وأن نكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه وليدارك والقادر عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين